الحمد لله صلاة والسلام ورحمة الله كتاب التبصرة يا مخلوقا من علق العلق معروف الدم اليسير اكتفي من الدنيا بالعلق هنا بقى العلق ده معنى اللي هو ما يتبلغ به من قليل الزاد يعني يا دوبك الحاجة اللي تبقيك واحذر في ري الهوى من شرط واحد ما يشرب كتير متسارعا يشرب فالهوى بقى ما ترويهوش أو ترويه على مهر وبيسر الحلال وتذكر جوم الرحيل ذلك يوم القلق أو ذلك القلق ده اللي يجب أن تقلق وتفكر في هاجم يسوي بين الملوك والسوق السوق إيه الهاجم ده الموت والله عالم وتأهب له فربما بكر وربما ترق ترق الباب الآية دلقى لك فورا يا من شاب وما تاب استلب باقي الرمق الروح يعني, يعني استدرك اللي باقي وإلا كل حاجة ضاعك أبعد الحلم جهلٌ أم الشايب نزق كان الشباب غصنا غضا فخلي عن ورق الغصم الطري سقط منه الورق أو شكاء يجف وأنت في الشباب طبعا بعد الحلم جهل بعد العقل والإدراك ترجع تجهل تاني جهلا عملية أو تنسى العلم الذي يؤدي إلى الجهل العملي وأنت في الشباب كالشيب تجري على نسق يا غريقا في الهوى صح أو إصحى يعني من قبل الغرق كم طالب خلاصا لما فات ما اتفق أو لما فات ما اتفق ليأتينك من الموت ما لا يقبل رشوة ولا مال إذا حال على القوي والقويم ما لا من الميل بعد يا مختار الهوى من اختار الهوى يعني جهلا وضلال لقد حملتا أو حملت أزرك أوزارا ثقالا يعني توشك أن تسلب ثيابك وتنكشف عورتك يوم القيامة زنوبك لقد حملت أزرك أوزارا ثقال إياك والمنا فكم وعد المنى محالة أو وعد المنى محالة يعني وعد بشيء محال كم قال لطالب نعم نعم سأعطيك نوالا وقد نوى لا وقد نوى يعني لا, لا يعطيه يعني كم سقى الموت من الحسرات كؤوسا كم فرغ ربعا عامرا مأنوسا كم طمس بدورا وشموسا واستلب نعيما ثم أعطى بؤسا وأذل جبابرة كانوا شوثا وأغمض عيونا ونكس رؤوسا وأبدل التراب عن الثياب ملبوسا أعطاهم التراب ملبوسا بدل الثياب إذا كان ما فيه عنه زائلا فشتان فيه أدرك, أدرك الحظ أو أخطى وليس يفي يوما شرور وغبطة بحزن إذ المعطي استرد الذي أعطى ذهب الشباب الأسود وانقضى العيش الأرغد وقال الشيب أنا الموت وما أبعد هذا وقلب الغافل كالجل مد الصخرة الصلبة لا بدعاء ضحك القتير القتير اللي هو الشيب فبكى لضحكته الكبير عاص العزاء عن الشباب أو عاص العزاء عن الشباب وطاوع الدمع الغزير أو وطاوع الدمع الغزير سقيا لأيام مضت فطويلها عندي قصير سقى الشباب وإن عفى آثار مع هذه القتير يعني الشيب بمحى آثار الشباب ما كان إلا الملك أودى بل هوى وهوى الشرير هو عليك فإنها خلع معاركها معير والدهر يقسم مرة نفلا وآوناتا يغير يعني يعطيك يعطيك غنما مرة وآونا هو اللي يغير عليك مرة يعطيك ومرة يغير عليك فيسلبك ويأخذ منك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نرجو ان تعطوكوا لنا فرصه لاعتكاف مع ازواجنا ومواضنا المقبل وإلا سنذهب إلى بيوت آبائنا وستقل للعبادة نحن نعتكف فين مضاني اللي جاي فين ده ايه انتحان طيب معي زكاة مال فهلا اعطيك اياه حتى تصوفي موضعي ماشي بشمان طلب من تصميم طلب مني تصميم خزان ماء لشركة مش عارف تعمل بالسياحة فهلا انفذ املاه وما هي احكام هذه الاعمال من الصحة ولا الصحنة عارف ها؟ من الصحية من الصحية؟ شا عارة؟ تعمل بالسياحة يعني هتعمل خزان المية دي هي شغلها كله في الحرام؟ ولا اكثره في العمرة والحج والحلال؟ طبعا خزان المية دي للمكتب مثلاً ولا ايه؟ ولا في قرية سياحية مثلاً؟ إذا كان يعني لي الشركة بتعمل سياحة محرمة يا بابا لاش ونعمل لهم السياحة بتاعتها في الحق والعمرة ماشي الحياة شكرا عبدالله طرحة سورة ما تحبه كثير لو السياح دون نقوش بس غدالي بلها نوح تحدثوا نظرت جدتي إذا نجحت إذا نجحت أمي أسماء الكلبة كلية الكلية بأن تذبح خروفا فليجوز أن تؤديها أمي عنها تؤطيها المال وتقول لها أوفي بنذرك أو تقول لها أنا معي فلوس يعني هي نظرة انها تذبح يعني من ملها ولا عايزينها تخرج من ملها عشان تافي بنظرها وتخرج من عهدة البخل ان شاء الله ها لو بيشتغل فعلاً في الشغلانة و... وفيها حلال وحرام الشغلانة فيها حلال وحرام يبقى يأخذ بنية مدى من الحلال ولحد ما يلاقي شغلانة تانية مفهاش الحرام زي مثلاً واحد موظف في بنك يشتغل في الأرشيف في المكتبة في مش عارف ايه اي حاجة بعيدة عن المعاملات المحرمة لحد ما يلاقيه شغلانة تانية يقل منها عيش لو عنده غناء خلاص يسيبها ويدور وهو سيب وعندوش غناء عنها يبقى مضطر فيعمل كده فاتوى الشيخ اسام عبد العظيم واخوكم بينقل عن الشيخ علي السلوس انما واحد مقاور هيجبوه تعمل كهرباء في الكنيسة او في البار كبريه. تقول لما اشتغل وكل منها لحد ما تجيلي شغلانة تانية مثلا. كبريه تاني. شيخ علي قال كده برضو. هتكفر الرجل. لا. منخرف. لا واحد شغال في شركة. والشركة فيها حلال وحرام يعني مثلا شركة مأولات بتشتغل ده وده وانت شغال فيه. تحاول تشتغل في الحلال وما تعملش الحاجة الحرام او تبقى زي ما قلت كده في موضوع البنك في ايدك الامر انك تقبل التصميم لا ما تصممش ما تصممش الحاجة اللي هتستعمل في الحرام انما شركة السياحة دي شغالة كده وكده ومش هيستعمله الحكاية دي في الحرام خزان الماء ده يتوده منه عشان يصلى مش هيستعملوه في الحرام فهم؟ إنما لو خزان المي ده عشان البار أو عشان حمام السباحة اللي فيه القرف يبقى لا ما نعملوش إنما بيعملوه لنفسهم يتودوا ويشربوا ماشي؟ نادعوا بقى عشان الوقت هتأخر عايز تقول حاجة مهمة؟ طيب ده مكتوب او مسجد؟ اه هاته مكتوب او مسجد ندعو الحمد لله والسرعة السلام والرسول الى الله واقسلنا من خشوتك ما احبوب امان وبالو معصيه واقسلنا من طعتك ما تبلون به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصارد الدنيا وترا من, من بسم الله والصلاه على نبينا محمد وجميع الصالحين اجمعين انصرنا على عدونا وعدونا كما تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ترجع الدنيا اكبر همنا ولا ربنا عنا لا تسلطنا الى من بنا منها الحمد لله اللهم انعم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ما ان كان ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهو أي نعن ذكريك وشكريك وحسطين لداتك الحمد لله